بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته كرآنا عربيا لقوم يعلمون بشير سهرهم فهم لا يسمعون وقالوا قل مِسْلَكُكُمْ يَوْحَا إِلَيَّ إِنَّ مَائِهَؤُكُمْ إِلَهُ وَاحِد فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ َاتهُم كَافِرون إِ الذيينَ آممَنوا وَعَامِلُ الصَّالِ حاتِ لَهُ أَجر غَيرُ مَمننون قُلْأَئِكُم لَ تَكفُرُونَ بالَِّذِي خَلَقَ الأرضَ فِي يَوْومَينِ وَتَجَعَلونَ لَ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 أيَّامٍ سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ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 ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم كوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا ونذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وأما وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 ما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كن تُمْ تَسْتَثِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ غَنَّتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَنُكُمُ الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَدِينَ وَقَيَّضَ لَهُمْ كُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ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 ذولبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزي لهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء غَْنِ أغََّناَ مِنَجِّ وَإِنسِ نَجعَهُمَا نجعَهُماَا ت تحتأقُد مِ لك مِنَ الأسفَلين.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 نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّ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 نَصَبَرُوا وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ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 فَإِن سْتَك بَرُوا فََّذينَ عِن دَ رَِّكَ يُسَِّفُونَ لَ بِالَّلِ وََّهَارِ وَهُمْ ل يَسأَمون وَمِنْ آيَاتِهِ أََّكَتَرَ الْ الأرْضَ خشِعَ فَإذَا أَن ذَلنَا عَلَهَا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 أَفَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ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 تَبْغِي الظَّلَامَ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ رَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِن شَهِيد وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ حِيس لا يَسأََمُ الإِسَانانُ مِن دُعَ إِخَيرِ وَإِمَّ السَّهُ الشَّرّ فَيَأُوسُ قَنُوطُ وَلئِن أَذَقُناَاهُ رَحْمَةَم مِن النَّامِم بَعْدِ غَر الرَّ أَمَسَّتهُ لَا يَكُولًا لا يقولننا وَنَأْبِجَانِ بِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عند اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدْ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يتفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية اللقاء ربهم